يا امام المروس لي يا سندي الله الله انت باب ماي ومثمد في دنيايا الله الله يا Yeah, yeah, yeah.